وخيرته من خلقه و أ م ي ن ه على وحيه أ ر س ل ه ربه ر ح م ة للعالمين و ح ج ة على العباد أ ج م ع ي ن و ص ل و ا ت الله وسلامه عليه وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين و أ ص ح ا ب ه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون ا ل أ ب ر ا ر وما تعاقب الليل والنهار هو صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ف ض ل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن الله عز وجل لما خلق الخلق فاوت بينهم فخلق البشر فجعل الرسل هم خيرهم وافضلهم ثم فاوت بين الرسل فجعل اولي العزم, هم فخيرهم وأفضلهم ثم فاوت بين أولي العزم فجعل محمدا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هو خيرهم و أ ف ض ل ه م خلق الله تعالى البلدان ففاوت الله تعالى بينها فجعل م ك ة هي خيرها و أ ف ض ل ه ا خلق الله تعالى ا ل أ ي ا م فجعل يوم النحر في ر أ س ه ا وفي فضلائها خلق الله تعالى الليالي فجعل ل ي ل ة القدر في القدح المعلى منها وخلق الله تعالى الشهور فجعل شهر رمضان هو الشهر المعظم المكرم الذي وعد الله تعالى فيه ب ا ل ر ح م ة والغفران كما قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولقد فرض الله تعالى علينا صيام هذا الشهر الكريم كما فرضه الله تعالى على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة قال الله جل في علاه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إ ذ ن في قوم نوح وفي عاد وثمود وفي قوم شعيب ولوط كل أ و ل ئ ك كان عندهم صيام لما لهذه ا ل ع ب ا د ة من الفضل العظيم عند ربنا جل في علاه وعند النسائي ان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بشر أ ص ح ا ب ه قائلا أ ت ا ك م شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وتغلق أ ب و ا ب جهنم فيه ل ي ل ة خير من أ ل ف شهر من حرم خيرها فقد حرم قال ولله مناد ينادي في كل ل ي ل ة يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أ ق ص ر قال وذلك في كل ل ي ل ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام فرض الله تعالى الصيام لحكم ع ظ ي م ة قال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لم يقل لعلكم تجوعون أ و تعطشون أ و ل أ م و ا ل ك م توفرون أ و ب آ ل ا م الفقراء تحسون إ ن م ا قال لعلكم تتقون والتقوى خ ش ي ة م س ت م ر ة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أ ر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن ص غ ي ر ة إ ن الجبال من الحصى ى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل ا ل ت ق و هي من ب والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل س أ ل رجل أ ب ا ذر رضي الله تعالى عنه فقال له يا أ ب ا ذر ما التقوى فقال له أ ب و ذر هل مشيت في طريق فيه شوك قال نعم قال فماذا فعلت قال جمعت علي ثيابي ونظرت واتقيت يعني نظرت أ ي ن أ ض ع رجلي واتقيت أ ن يصيبني من الشوك شيء فقال له أ ب و ذر فتلك التقوى التقوى هي أ ن تسير على طريق الله بنور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله لعلكم تتقون الصوم أ ي ه ا ا ل أ ك ا ر م لا يتعامل مع البطن ولا يتعامل مع الفم إ ن م ا يتعامل الصوم مع القلب التقوى هاهنا و أ ش ا ر صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ل ى قلبه ف إ ذ ا صمت ف ت أ ث ر بطنك ففرغ من الطعام و ت أ ث ر فمك فجف من الشراب لكن لم ي ت أ ث ر قلبك فلم ي ر ث ه الصيام حرصا على الخير و إ ق ب ا ل ا على الطاعات و ر ق ة و إ ق ب ا ل ا وحبا لله ل لم يتأثر قلبك ه رقته بعد قسوته إذا إ ا يتأثر في ق بعد ب و بعد ذهابه إذا لم يتأثر هذا القلب إذا هذا فما ا لم ل صمت يتأثر الذي الذي ص ولكن م ا ش شرع ر ع ي الذي الصوم فما لأجله ل و حججت حجه العير كان السلف يفرحون برمضان و يفرحون بالصيام و يكون لهم تحقيق التقوى فيه لذلك ينفعهم بعد رمضان من, من ايثارهم للطاعات على غيرها قال ا ل م ع ل ب بن فضل رحمه الله تعالى كان السلف يدعون الله س ت ة أ ش ه ر قبل رمضان أ ن يبلغهم رمضان بمعنى أ ن ه م على إ ق ب ا ل رمضان إ ذ ا بقي على رمضان س ت ة أ ش ه ر ثم خ م س ة أ ش ه ر ثم أ ر ب ع ة أ ش ه ر لازال أ ح د ه م يرفع يديه يقول يا رب بلغني رمضان يا رب اجعلني ممن يبلغون هذا الشهر الكريم يا رب لا تقبض روحي قبل أ ن أ ش ه د رمضان شوقا إ ل ى رمضان وتعلقا به واستشعارا لعظم ا ل أ ج و ر التي ت ت ر ا و ي ت ت ب على من صام وقام فيه لا يزال و ح د ه م ي س أ ل الله أ ن يبلغه رمضان ف إ ذ ا جاء رمضان صدق مع الله تعالى ف أ ح س ن ا ل ص ل ا ة والصيام والقيام و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا خ ر ج عنهم رمضان ل ا ز ا ل أ ح د هم يدعو الله يقول الله م ا ج ع ل ن ي ممن تقبلت ص ي ا م ه ممن تقبلت ق ي ا م ه قال يدعونا ل ل ه س ت ة أ ش ه ر أ ن ي ب ل غ هم رمضان ثم يدعونا ل ل ه تعالى بعدها أ ن يتقبل منهم شهر رمضان شهر رمضان الذي ص ا م و ه و قال يحيى ب ن أ ب ي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إ ل ى رمضان و سلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني إ ل ى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا سلمني إ ل ى رمضان أ ب ق ن ي حيا وسلم رمضان فلا أ ص ي ب ه ب ا ف ة بنظر حرام أ و ب ا ف ة بسمع حرام أ و ب ا ف ة بكلام حرام يا رب اجعل رمضان سالما من ا ل آ ف ا ت التي ي ح د ث ه ا فيه نعم لعلكم تتقون اذا الصائم المتقي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام هو الذي إ ذ ا صام بطنه صام مع ذلك لسانه وصامت عينه وصامت مع ذلك أ ذ ن ه وصامت يده وصامت رجله هذا هو الصائم المتقي الذي يمنع جوارحه من أ ن تلطخ الصيام بشيء من ا ل آ ف ا ت أ و ا ل أ و س ا خ قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه البخاري من لم والعمل قول الزور يدع به فليس لله ح ا ج ة في أ ن يدع طعامه وشرابه ا ل إ ن س ا ن الذي يمسك عن الطعام والشراب لكن لم يدع قول الزور لا يزال يسب ويلعن أ و ربما يكلم فتيات ويغازل أ و يدخل إ ل ى غرف المحادثات من خلال ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة أ و من خلال اتصالات على قنوات فضائيه ة لا يزال ل ا س ن ما كان متعودا عليه من إما من غيبة في أحد أو من كلام فاحش أو مغازلة كان فاحش فتيات لأعراب يتعرض عليه أو أو أحد غيبة في وما شابه ذلك ما الفائده من صومك اذا كنت تصوم ولم يتادب لسانك من لم يدع قول الزور ثم قال والعمل به العمل بالزور ان ينظر إ ل ى امر محرم ان يستمع إ ل ى أ م ر محرم ان يلمس ان يمشي قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه إذا لم يؤدبك يقيد جوارحك عن الحرام فما هي ا ل ف ا ئ د ة إ ذ ن من الصوم وكيف تكون صائما م ت ق ي ة وقد ابتلينا ايها ا ل أ ح ب ة الكرام في هذا الزمان و ا ل أ م ر كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ي أ ت ي ك م زمان إ ل ا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل نحن ابتلينا ل ي و م ب أ ق و ا م من شياطين ا ل إ ن س بعدما صفد الله تعالى عنا شياطين الجن وكفانا شرهم مردت الجن صفدت فلا يتحرك إ ل ا شياطين الجن الصغار لكن مردت ا ل إ ن س وشياطين ا ل إ ن س لا يزالون يتحركون ويتجهزون لرمضان من قبل أ ن ي أ ت ي أ ل م ترى أ ن الصحف مع ا ل أ س ف ا م ت ل أ ت منذ أ ك ث ر من أ س ب و ع ي ن و ث ل ا ث ة بما سيبث في رمضان عبر وسائل ا ل إ ع ل ا م تفتح ا ل ص ح ي ف ة وتجد ص ف ح ة ك ا م ل ة ربما اشترت تلك ا ل ق ن ا ة اشترت ا ل إ ع ل ا ن ب أ ك ث ر من مائتي أ ل ف ريال أ و تزيد عن ذلك ف إ ذ ا هم يقولون ماذا أ ع د د ن ا لكم في رمضان تقول في نفسك ربما انهم أعدوا لنا في نفسك أنهم ربما نقلا ل ص ل ا ة التراويح من مساجد م ت ع د د ة ليشجعوا ا ل ا ئ م ة ويجعلوا بينهم أ ن و ا ع من التنافس في الاهتمام بالمسجد وتحسين الصوت ب ا ل ص ل ا ة أ و ربما أ ن ه م أ ع د و ا لنا برنامج في نقل ما يكون من تفطير للصائمين في البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة فاليوم في ا ل س ع و د ي ة وغدا في مصر وبعده في سوريا وفي ا ل أ ر د ن وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان وفي اليمن وفي, وفي كل يوم و م ر ة في أ و ر و ب ا و م ر ة ربما أ ن ه م ينقلون لنا ذلك ربما أ ن ه م يقيمون برامج في تعليم ا ل ق ر آ ن للجاليات لغير الناطقين ب ا ل ع ر ب ي ة ف إ ذ ا نظرت ماذا أ ع د د ت م لنا في شهر ا ل ق ر آ ن في شهر الصيام في شهر الغفران ف إ ذ ا هي برامج لا تزيدك من الله إ ل ا بعدا ولا تزيد قلبك إ ل ا ق س و ة أ ن ا ح ن غسلنا أ ي د ي ن ا من القائمين على هذه القنوات و أ ن ا شخصيا شخصيا اعرف عددا من القائمين عليها أ ع ر ف ه م ب أ س م ا ئ ه م وبعضهم التقيت بهم إ م ا أ ش خ ا ص نصاره لا يهمهم أ ص ل ا المسلم أ ح س ن صيامه أ و لم ي ح س ن و ا و إ م ا أ ش خ ا ص لا دينيين اسمه إ س ل ا م ي لكنه لا يعمل أ ي شيء يدل على إ س ل ا م ه لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يعتمر وبعضهم ملحد وقد جلست مع بعضهم وهو اسمه عبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك ومع ذلك ينكر وجود الله وناقشت بعضهم فهؤلاء القائمون أ ص ل ا ع ل ى هالقنوات لا يهمهم ر ق ة قلبك ولا يهمهم قبول صومك ولا يهمهم رضي الله عنك أ و لم يرضى همهم أ ن تكثر هذه الرسائل ا ل ش ا ت الذي ي أ ت ي ل أ ج ل أ ن يزيد المال عندهم هذا همهم همهم أ ن يرتفع عدد من يستقبلون التردد عبر الرسيفرات همهم أ ن ترفع إ ل ي ه م الشركات ا ل م ت ع ل ل ق ة ا م ه ت م ة ب ا ل د ع ا ي ة والمتخصصه بها أ ن تقول تلك ا ل س ا ع ة من السابعه الى ا ل ث ا م ن ة في ا ل ق ن ا ة ا ل ف ل ا ن ي ة ب ذ غ عدد من استقبلوا التردد مثلا عشره مليون أ و خ م س ة عشر مليون عندها يرتفع سهم هذه ا ل ق ن ا ة ويزداد عدد المعلنين عنها عندها لكن لو لما ي أ ت ي الاخيار من أ م ث ا ل ك م إ ن كان مبتلى بها القنوات ثم ي أ ت ي و ي ب د أ يلغي هذه القنوات من عندها من الرسيفر أ ص ل ا لا يقول والله س أ ت ر ك ه ا س أ د ع ه ا لا حتى لو كانت ا ل ق ن ا ة ف ا س د ة وفيها برنامج إ س ل ا م ي أ ن ت حريص على رؤيته فلا تنظر إ ل ي ه و أ ل غ ي ا ل ق ن ا ة وانظر إ ل ى البرنامج من خلال ا ل إ ن ت ر ن ت أ و من غيره ثم انظر إ ل ى البرامج ا ل إ س ل ا م ي ة في القنوات ا ل م ح ا ف ظ ة حتى لما ترفع تلك الشركات ا ل م ت خ ص ص ة في القنوات وفي ترتيبها حسب ك ث ر ة المشاهدين حتى تقول تلك ا ل ق تقول ن و ا ا ت حتى ل ش ر ك ة ل ل ق ن ا ة ا ل ف ا س د ة كان متابعوك يصلون إ ل ى ع ش ر ة ملايين لكنهم نقصوا إ ل ى خ م س ة ملايين وزاد العدد عند ا ل ق ن ا ة ا ل أ خ ر ى المحافظه ة القناة فتقول تلك القناة لماذا قل لماذا ل ا ا م ش د الإفساد و وولغنا وحل ن إذن نحن كلما بالغنا كلما النجاسة في في الناس ينصرفون عنا اذن اصبحوا أ ح س ن و أ ح س ن و أ ع ر ف إ ح د ى القنوات أول م اول قناء أ ما بثت كان عندها أ ن و ا ع من التساهل ل أ ج ل جذب المشاهدين ق ن ا ة تصنف تصنف إ س ل ا م ي ة فكان عندها أ ن و ا ع من التساهل فيما يتعلق بالمعازف فيما يتعلق بتزيين النساء عند خروجهن و إ ن كنا محجبات لكن تخرج ب أ ن و ا ع من ا ل ز ي ن ة أ ن و ا ع من الابتسامات وما شابه ذلك فلما رفع إ ل ى مالكها أ ن ا ل ق ن ا ة ترتيبها ثمانيه واربعين من ضمن القنوات ا ل م ش ا ه د ة غضب قال طيب القناه ا ل م ت ش د د ة ا ل أ خ ر ى ترتيبها ثلاثه او اربعه ونحن مع دفعنا ل ل أ م و ا ل لمن ت أ ت ي إ ل ي ن ا ومع عنايتنا بكذا وكذا لم ي أ ت ن ا المشاهدون أ ع ي د و ه ا قناه بهذه ا ل ل ف ظ ة ت ق ل ي د ي ة حقه مطاوعه ها ل ع ب ا ر ة ثم أ ع ي د ت القنوات شيخ له ل ح ي ة ط و ي ل ة و م ش ل ح ويجلس أ م ا م كاميرا ويتحدث يعني اللي هو ما يسميه هو تقليدي و إ ذ ا بالقناه ت أ خ ذ في التقرير ال ال الذي تبع ذلك التقرير ت أ خ ذ في ترتيبها السادس عشر معنى أن الناس ا ل أ خ ي ا ر يستطيعون أ ن يلزموا اصحاب تلك القنوات أ ن يصلحوها و أ ن يزيدوا من القيود ا ل م ح ا ف ظ ة لكن لما يكون أ ي و ا الاحبه أ ن ت عندك ر س ي ف ر وقد برمجت القنوات ا ل ف ا س د ة كلها وتقول في نفسك والله ا ل ق ن ا ة أ ح ي ا ن ا أ ن ا أ ش ا ه د ب ر ن ا م ج الفلاني و أ ح ي ا ن ا فيها برنامج إ س ل ا م ي معين لا تشاهده و ضحي به ولا تنظر إ ل ي ه إ ن م ا انظر إ ل ى القنوات ا ل م ح ا ف ظ ة ل أ ن ك أ ن ت ستنظر إ ل ى هذا البرنامج ا ل إ س ل ا م ي في هذه ا ل ق ن ا ة ا ل ف ا س د ة لكنك ستخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة و ت أ ت ي ابنتك ي أ ت ي ولدك ي أ ت ي زوجتك وربما عبثت وغيرت ونظرت إ ل ى أ م و ر أ ن ت لا ترضى أ ن تنظر هي إ ل ي ه ا من خلال هذه القنوات نحن نستطيع, نحن نستطيع ان نغير في تلك القنوات بمقاطعتها إ ذ ا لم يهتم أ و ل ئ ك بمشاعرك ولم يهتموا بدينك ولم يستجيبوا لنصحك و أ ن تنصحهم تقول اتقوا الله عدلوا من قناتكم فلا أ ق ل من أ ن تقاطعها ولا تنظر إ ل ي ه ا ولا تبرمجها أ ص ل ا عندك ب الرسيفر ويكون عندك كما قال الله عز وجل م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون هذا الذي ينبغي أ ن يحقق صيامه فعلا الصائم المتقي هو الذي يكون له عمل فعلا و ب ص م ة في رمضان فلا يرضى أ ن يدنس أ ح د سمعه ولا بصره ولا, ولا فكره ولا عقله ولا يلعب بمشاعره ما دام أ ن ه صائم الصائم المتقي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام هو الذي يحاول أ ن يستثمر كل لحظات رمضان وقد قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد كان السلف رحمهم الله تعالى لهم في الحرص على ا ل ع ب ا د ة في رمضان أ ع ا ج ي ب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و في غير رمضان له إ ق ب ا ل على ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة حتى صلى معه ابن عباس يوما قال ف ق ر أ ا ل ب ق ر ة والنساء و آ ل عمران ثم في ر ك ع ة و ا ح د ة ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه ثم رفع ثم سجد سجودا قريبا من ركوعه هذا حاله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل في غير رمضان فما بالك بحاله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في رمضان كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان ا ل ص ح ا ب ة يجتمعون فيصلون يقول أ ن س أ و غيره كان القارئ ي ق ر أ بالمئين في ص ل ا ة التراويح بالمئين بمئات ا ل آ ي ا ت حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وقال خالد بن دريك كان لنا إ م ا م في ا ل ب ص ر ة يختم بنا القران في صلاة التراويح في كل ثلاث ليال م ر ة قال فمرض إ م ا م ن ا ف أ م ن ا رجل غيره فختم بنا ا ل ق ر آ ن في كل أ ر ب ع ليال م ر ة ف ر أ ى الناس أ ن ه خفف عليهم ا ل أ و ل ي ق ر أ ع ش ر ة أ ج ز ا ء فلما ق ر أ الثاني س ب ع ة أ ج ز ا ء ونص قال له الناس أ ن ت خففت علينا يا فلان صلاتك خ ف ي ف ة وقال عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه قال كان الناس يطيلون ا ل ص ل ا ة قال فكنا كنا اذا انصرفنا نستعجل الخادم ة بالطعام مخافه طلوع الفجر علينا قالوا وكان القارئ في عهد عمر ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات يعني ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء تقريبا في ثمان ركعات يقول فكان إ ذ ا ق ر أ بها في اثنتي ن ع ش ر ة ر ك ع ة ر أ ى الناس أ ن ه خفف عليهم هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وانظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة كيف كان حرصهم لكن من فضل الله تعالى علينا ومن رحمته بنا أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من قام مع الامام إ م حتى ينصرف كتب له قيام ليله أ ن ت لما تقوم مع ا ل إ م ا م حتى لو ما ق ر أ ا ل إ م ا م إ ل ا نصف جزء في طوال ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قمت مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف ا ل إ م ا م وينتهي من صلاته كتب لك عند الله ك أ ن م ا قمت إ ل ى ص ل ا ة الفجر فحري بنا ايها الاحبه أ ن نقوم رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا ليغفر لنا ما تقدم من ذنبنا أ س أ ل الله تعالى أ ن يبلغنا رمضان و أ ن يرزقنا فيه ا ل ص ل ا ة والصيام والقيام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 شهر رمضان هو شهر ا ل ق ر آ ن ف إ ن الله تعالى أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن في شهر رمضان شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن وقد كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ي ق ر أ من ا ل ق ر آ ن شيئا كثيرا ويقف عند عجائبه ويتدبر في اياته وكان جبريل يعارضه القران كان جبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القران في كل شهر رمضان يعني ي أ ت ي يراجع معه ا ل ق ر آ ن ويتدارسانه فلما, كانت آخر رم... فلما كان اخر رمضان الذي بعده توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ق ر أ أ و عارض جبريل ا ل ق ر آ ن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مرتين وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على حفظ ا ل ق ر آ ن وعلى الاكثار من تلاوته كان ا ل إ م ا م الزهري محمد بن شهاب إ ذ ا دخل عليه رمضان ترك دروس العلم والحديث و إ ل ق ا ء الدروس ا ل ع ل م ي ة والمحاضرات واشتغل ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وتلاوته فكان يختم مرارا وكان قتاده رحمه الله في غير رمضان يختم ا ل ق ر آ ن في كل س ب ع ة أ ي ا م م ر ة ف إ ذ ا دخل عليه رمضان ختم ا ل ق ر آ ن في كل ث ل ا ث ة أ ي ا م م ر ة وكذلك كان الشافعي يفعل وكذلك كان جمع من السلف يكثرون ا ل ت ل ا و ة و أ ع ر ف إ ل ى اليوم من الناس من يختم ا ل ق ر آ ن في كل أ س ب و ع من رمضان وبعضهم يختم فيما هو أ د ن ى من ذلك يعني بعضهم اليوم عادي عنده أ ن ي ق ر أ يوميا خ م س ة أ ج ز ا ء وقد حسبت ق ر ا ء ة جزء كامل حسبت قراءته ب ق ر ا ء ة ليست س ر ي ع ة جدا ولا ب ط ي ئ ة فوجدت أ ن ه يستغرق واحدا وعشرين د ق ي ق ة ق ر ا ء ة جزء كامل يستغرق واحد وعشرين د ق ي ق ة بمعنى أ ن ك إ ذ ا ق ر أ ت ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء سيستغرق منك س ا ع ة لو جلس الشخص من بعد ص ل ا ة الفجر إ ل ى ا ل إ ش ر ا ق استطاع أ ن ي ق ر أ ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء لو أ ر ا د أ ن ي ق ر أ جلس بعد العصر ل م د ة س ا ع ة ولا تقل في نفسك إ ذ ا صليت العصر لا تقل س أ ج د ق ر أ جزءا و أ ق و م لا انظر إ ل ى ا ل س ا ع ة أ م ا م ك اضبط نفسك النفس كالطفل إ ن تهمله شب على حب الرضاع و إ ن تفتمه ينفطني فخالف النفس والشيطان واعصهما و إ ن ه م ا ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما ف أ ن ت تعرف كيد الخصم والحكم إ ذ ا نظرت بعدما صليت فقل بقي على ص ل ا ة المغرب ساعتان ونصف ننتهي من ا ل ص ل ا ة في ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة يؤذن ا ل س ا ع ة ا ل س ا د س ة والنصف بقي ساعتان ونصف إ ذ ن س أ ق ر أ إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة واجزم مع نفسك ف إ ذ ا ق ر أ ت ربما ل م د ة ربع س ا ع ة ثم نظرت ف إ ذ ا أ ن ت انتهيت من جزء تقريبا أ و قريبا من قالت لك نفسك خلاص كثر خيرك أ ن ت ق ر أ ت جزءا كاملا هذا فلان قد قام وهذا قد قام وهذا, وهذا اغلق مصحفه وقام أ ي ض ا عندها قل لنفسك لا أ ن ا س أ ج ل س إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة سواء ق ر أ ت جزءا أ و خ م س ة أ ج ز ا ء اجزم مع نفسك ف إ ذ ا عودت نفسك أ ن كل يوم تجلس س ا ع ة بعد العصر وتجلس أ و ل ا د ك معك ي ق ر ؤ و ن سيتعبونك أ و ل م ر ة سيتعبونك أ و ل م ر ة م ئ ة في ا ل م ئ ة مللنا نريد أ ن نخرج لكن في اليوم الثاني إ ذ ا ر أ و ا منك الحزم سيتعبونك تسعين في ا ل م ئ ة في اليوم الخامس سيتعبونك خمسين في ا ل م ئ ة في اليوم العاشر خلاص تعودوا أ ن ن ا كل يوم نجلس مع أ ب ي ن ا ل م د ة س ا ع ة معناه لا خروجه الا بعدما ي ق ر أ الواحد منا جزءا كاملا ولا ب أ س أ ن ا ل إ ن س ا ن يشجع أ و ل ا د ه ب ه د ي ة أ و ج ا ئ ز ة شجعهم على الاكثار من ا ل ق ر ا ء ة ولو علق جدولا في البيت عليه أ س م ا ء ه م كل واحد ي ق ر أ ويكتب كل يوم مقدار ما ق ر أ تحريصا له على ذلك ل أ ج ل أ ن تنتفع وتنفع أ س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا و إ ي ا ك م على صيام رمضان وقيامه أ س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن يكثرون فيه من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وممن ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ق ر آ ن شفيعا لهم اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن شفيعا مشفعا لنا يا ح ي ا قيم و يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تغفر لنا و ل أ ب ا ئ ن ا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين س ب ق و ن ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في كل أ ر ض من أ ر ض ك يا حي ا قيوم يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أ م ن ن ا و إ ي م ا ن ن ا في بلادنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تكفينا حسد الحاسدين وكيد الكائدين و إ ف س ا د المفسدين يا حي ا قيوم وسائر بلدان المسلمين احفظها يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد